وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رطيب عتيد وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وَجَاءَتْ شركه الهدى ش ر ك ن ت ف ي غ ف ل ة من ه ذ ا ف ك ش ف ن ا عنك غ ط ا ء فبصرك اليوم, فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل ك ف ا القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إ ل ه ا آ خ ر الذي الله جعل مع الله القياه في, في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أ ط غ ي ت ه قال قرينه ربنا ما أ ط غ ي ت ه ولكن, ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إ ل ي ك م اسماء الله وما ل الحسنى موسوعه ا ا ل ن ا ب ي د ي و و م ن ق ل ل ج ه ن م ه ل امتلأت و ت ق و و ل ي م ن ق و ل لجهنم ه ل ا م ت ت وتقول وتقول ل أ ه ل وتقولها ا ل م ن من خشي, الرحمن من, خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب